وَرَسُلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً الله الذي اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الله ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزاً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 وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد عدنا كما بدأنا في المرات الماضية سيرة الحج وسيرة الحج كما ذكرنا من أهم سياري أهل الإيمان بعد رمضان كما ذكرنا فهم مقصود الشارع والشارع الحكيم في رمضان أن يصحح المرء علاقته بالله تعالى وأن يعتكف له وأن يصوم له وأن يقوم له وأن يصلح من أحواله وأخلاقه بعون الله تعالى لما فتح له من أبواب الرحمة والمغفرة والعتق من النار خرج من رمضان على هذا الحال وهو الجزء المتعلق به هو بينه وبين ربه ولا يتم الصلاح الذي طلبه الله تعالى من المؤمنين إلا بأن يصلحوا بينهم وبين ربهم ولا يتم إلا بأن يصلحوا بينهم وبين المسلمين عامةً فإذا صلحت فصلحت أحوال المرء بينه وبين ربه وصلحت أحواله بينه وبين الله تم وبينه وبين الخلق يعني صلحت أحواله بين الخالق وصلحت أحواله بين الخلق تم له صلاح جزء الصلاح الأول كان في رمضان وجزء الصلاح الثاني في موسم الحج بناء의 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن ذلك في رمضان قال في الحج ليس الحج المبرو جزاء من الجنة وقال من حج فلم يرفس ولم يصقب ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه فحينئذ ذكرنا أنه هذا الحج المبرور لا بد أن يتهيأ له المرء فيما بين رمضان وبين الحج خرجت من رمضان قد أصلحت علاقتك بالله أو لم تصلحها فلزمت التوبة على كل حال الصالح وغيره وحينئذ بدأت في السكتة الأخرى وهي الثانية الثانية وهي أن تكون برا أن تكون مرأة من الأبرار فحينه يجتمع لك الصلاح والولاية ويجتمع لك القر من الله والمعية مع الله تعالى وتجتمع لك هذه المعرفة الخاصة بالله حينئذ إذا ما تحقق المرء من ذلك كان أهلا للدعوة الله وكان أهلا يسير بعد ذلك في كل تلك المطالب المطالب الدين أنهم ذكرنا أن هذه الأيام إذا هي أيام البرز، ما لم يتحقق في هذه الأيام بأيام البرز يشك أن يضيع عليه الأمر أمر أن يوفق الله تعالى للحج والأمر الثاني إن خرج إلى الحج بغير هذه الأمر الثاني ألا يوفق في الأيام العشر ويخير أيام الدنيا أن يوفق لمغفرة الله تعالى في عرفات فتضيع علي هذه المواسم كما ضع رمضان قبل ذلك لذلك كان التركيز هنا في هذه الأيام على أن يكون المرء برا أن يكون برا أن يحقق في نفسه البر فإذا ما تحقق بهذا البر إن جاءه الحج كان مستعدا لكل أعمال الحج المبرور وانتحققت فيه أعمال البر كان حينئذ مستعدا لأن يعود بحج مبرور جزاور الجنة غفر له في عرفات أفريضوا إبادي مغفورا لكم فإن حرم أو فإن ننع لشيء من أن يذهب إلى الحج كان ذلك البر معرضا لمغفرة الله تعالى في عرفات لذلك كان هذا البر وأعماله مطلوبة في هذه الأيام على الخصوص على وجه الخصوص لأنه عندما يقول المولى ومن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني الرفث والفسوق والجدال في الحج فقط كلا إن هنا يتأكد هذا المعنى ولا يتأكد هذا المعنى إلا بأن يكون المرء متدربا عليه قد روض نفسه لأن أعمال الحج هذه هي التي تظهر تلك الأحوال من أحوال البر الذي أشرنا إليه هذه المسألة الأولى التي أشرنا إليها وذكرنا بها وذكرنا بمسألة التالية وهي مسألة الشوق إلى بيت الله تعالى من لم يتحقق بأعمال البر فإنه قطعا لا يتحقق بالشوق إلى بيت الله تعالى والشوق إلى بيت الله تعالى دليل على بقية أشواق المؤمنين إلى الله تعالى أن يشتاق المرء أن يكون وليا لله تعالى أن يكون برا أن يكون صالحا أن يكون عبادا لله تعالى عبد أن يكون عالما أن يكون قانतا أن يكون عالما ربانيا أن يكون داعيا الله سبحانه وتعالى على بالحكمة كما ذكرنا، أن يكون صواما قواما فمن لم يشتق لم تتحقق له تلك الأشواق فأنا يسير إليها وأنا يجاهد نفسه عليها فضلا عن أن يكون لها وأن يتحقق بأحوالها وأن يسارع إليها تلك عقدتنا التي لم تنفصل بعد ولم تنحل وهي عقدة الأشواق إلى تلك الأحوال العالية والحج كما يقول علماء من الأعمال التي يسلك بها المرء طريق الآخرة يعني كما يقولون بعد المسيح عليه السلام حجر الناس طريق الآخرة ولم يبقى أحد من طلاب الآخرة واندرس هذا الطريق قد يعني وأغلق ولم يسير فيه أحد إلا القليل كما ذكر الله تعالى عن هذه البقايا من أهل الكتاب الذين عبدون الله فبعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد طريق الآخرة ليبدأ الناس ليكونوا طلابا للآخرة ليسيروا هذا السيد وعلمة طلاب الآخرة أو طريق الآخرة إنما طريق الآخرة هو كما يقول العلماء وترك الشهوات وتقلل من الملذات والاقتصار على الضرورات والتفرغ لرب الأرض وسنوات هذه الأربعة لما درست جاء النبي ليجددها صلى الله عليه وسلم ومن أعظم تجديدها هو الحج هو أعظم من أعظم أمور تجديد السلوك والسعي وطلب الآخر، لأنه يبين الأشواق لبيت الله التي تدل على الشوق إلى الله تعالى. أنا أحب لقاء الله، أحب الله ولقاءه، وتبين الشوق حينئذ بتلك الأعمال من أعمال البر. لعل الحج كما هو معلوم إنما لا تأنيس النفس ولا العقل لأعمال. ليس كالصلاة يأنس فيها الخشوع والوقوف وتضرع والخشوع يفهم ذي النعاني أو الصدق أو الصيام من تهذيب النفس والبزل وإخراج النفس من شحيا لا هذا يقول لك طف سبعا ارمي جمرات افعل كذا كل ذلك لا تأنس له النفس والعقل ولذلك كان من أعظم الأعمال التي تدل على الاستسلام لله تعالى ومطلق التعبد له إنما هو يستسلم لله ويتعبد له بالحاج من دون أن يفهم هذه المعاني ولا هذه الأمور التي تدخل في الحاج لماذا لم تكن ساعة خامسة لم تكن عشرة لم تكن أحد عاشرة لماذا الطوافل لماذا الجمر لماذا يقف في هذه المنطقة المسمى بعرفات إلى آخر هذا الكلام فذلك يدل على الاستسلام التام وانشراح الصدر وتسليم العقل والنفس لله تبارك وتعالى وهو معنى العبودية معنى العبودية أن يستسلم لله تعالى وأن يتعبد له وأن يمتثل لأوامره كائنا كانت فعندما يخرج المرء من حظ نفسه وعقله ويستسلم لربه سبحانه وتعالى إذا به صار عدم قد سلك طريق الآخرة وصال مطلبا بها لذلك كان الحج من أعظم هذه الأعمال التي يسلك بها المرء طريق الآخرة إذا فهمنا دين المعاني والأشواق تحتنا على المرء حين على المرء حين أن يبدأ أعمال البر من يومه هذا من أن ينتهي رمضان لذلك انتهى رمضان كان المؤمنون معيدين في يومهم ابتدى الصيام من اليوم التالي، وكان كثير منهم يسمون شوال، لا يسمون شوالا، لا يسمون المحرم. مع أن المحرم كان أمر النبي عليه الصلاة ولكن صيام شعبان وصيام شوال. كصلاة السنة المؤكدة القبلية والبعدية التي تجبر تلك الأعمال والتي تحصنها وتسد خللها وتكون سببا لرفعها إلى الله تعالى لذلك كان رسولنا شوال على صميم محرم قال أين أنت من شوال فكان لا يدع صيام شوال أي بدأ من هنا لذلك قال النور سبحانه وتعالى الحج أشهر المعلومات تلك الأشهر المعلومات هي أشهر البر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ترى لو لم يفرض فيهن الحج وينو الحج فلا بأس عليه بالرفث والفسوق والجدال والعصيان كلا إنما قال عليك شغل زائد وطاعة زائدة ومعان أخرى لا بد من تحقيقها في هذه الأيام تظهر بها أشواقك إلى البيت تظهر بها تلك الأعمال من أعمال البر التي تشتاق بها إلى المغفرة تواصل بها إصلاح النفس ليكتمل لك هذا الصلاح الذي لا يتم إلا بتلك الأعمال نعمل البر البر الذي يكتمل به الحج كما ذكرنا في الحديثين من حج فلم يفسق ولم يرفض رجع من حجه كيوم ولدت تامه والحج المبرور والبر كما ذكرنا على نوعين هذا النور ليس له الجزايل إلا الجنة، فعندك يتحج لابد وأن ترك الرفس والفسوق والعصيان وما يتعلق بذلك. وإن لم تتركه اليوم، لم تترك يوم الحج، ما كيف؟ لم تتركه اليوم مستعداً اليوم مستعداً لله تعالى ولملاقاته في بيته لزيارته في بيته أو لزيارة بيته من أداة. فكيف خِزَازات البيت سوف تذهبون لك لتكافح نفسك تجاهد على ترك بعض الفسوق والاصيام إذا لم تجاهدها وأنت في الدار الضخاء سوف تجاهدها وأنت هنالك كلا إذا لم تتحيأ لها سوف يضيع عليك السير المتكلم الكلام يعني المتوجه للجميع من فيه المتكلم سوف يتوجه عليك حينئذ ذلك والبر هو الإحسان إلى الخلق وإثنان هو إثنان أعمال الشريعة كلها ذلك يقول مثل من نوع في تعريف حسن الخلق في هذا المعنى كما سنذكر البر حسن الخلق هو الإحسان والصلة والمباشر وحسن المعاملة والعشرة وتمام الطاعة إذا البر على نوعين الأول هو الإحسان في مقابل العقوق وترك الصلاة وترك الإحسان من الخلق والأمر الثاني هو إكمال أعمال الشريعة الاتيان بكافة أعمال الشريعة ونبدأ في الأول كما ذكرنا نذكر شيئا من قصص ومن معانيه لنبدأ فيها. البر بمعنى الإحسان إلى الناس ملخص هذه الكلمات البر كما يقول ابن عمر كما ذكرنا في المرات الماضية البر شيء هاي وجه طليق وكلام الليل او البر يطعام الطعام وإفشار السلام وطيب الكلام لذلك قال العلماء ما يصنع من يأم هذا البيت إذا لم يكن له ثلاث خصال حلم يضبطه يضبط به جهل وورع يحجزه عن معصية الله وحسن صحبة لمن يصحب هذه الثلاثة وجمعت عندنا هذه الكلمات سماية الكلام والجمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق إذا قضياتنا هنا في الإحسان وحسن الخلق الإحسان إلى الخلق وحسن الخلق ما يصنع من يؤوم هذا البيت إذا لم يكن له ورع يحجزه عن المعصية وحلم يدبط به جهله وغضبه وخروجه عن حدود الشرق في مثل هذه الأحوال الزحمة والمخاشمة والحمل والنزول والطلوع وغير ذلك من الأحوال الصعبة التي ينفجر فيها المغض ضيقا وغضبا وينفجر فيها صياحا ودفعا وشدا ما, ما يسمع من يأم هذا البيت إذا لم يكن له ذلك وحسن صحابه لمن ينصر وعلى الجملة كما يقول العلماء في هذا البر البر بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى بذل الندى يبذل ماله ووجهه وكلامه وأن يكون في أذاه وأن يتحمل الأذى هذه مجملها لذلك يقال خير الناس أنفع للناس وأكثر من تحمل الأذى قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويتحمل أذاه خير من الذي لا يخالطه ولا يتحمل أذاه فكان خير الناس أنفعهم للناس أشدهم لهم بذلا وأشدهم لهم تحمل لهذا الأذى وأحسنهم كفا لأذاه عنه أشدهم بزلا رأيناها خير الناس لذلك يقال في هذه المعاني التي نود أن نصل إليها إن العبادة القاصرة أقل من العبادة المتعديه بمعنى أن الله إذا كان في صحبته إلى الحج فإن إحسانه للرفقة وحسن صحبته له وبذله لنداه إياه وتحمل أذاهم وكف أذاهم عنهم خير من الصلاة الصدقة وغير ذلك التي يقوم بها لنفسه ولا يقوم بمثل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كانوا في سفر وكان هناك الصوم الصائمين ومفطرون نزلوا ف. مهما الصائمون أجهدوا لم أن, أن يفعلوا شيئا قال المفطرون بنصب الأخبية وسعر. سقاية الركب أو قال النبي ذهب المفطرون بالأجر ورؤية في مرسيل أبي داود أن جماعة ذهبوا إلى الحج ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم قالوا يسنون عليه ما نزل منزلًا إلا كان في صلاة وما سرنا سيرا إلا كان في قراءة يسنون على عبادته قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في ضياعته من كان يالف دربته وقال قالوا نحن قال كلكم خير منه لذلك طبق السلف هذه المعاني يقول مجاهد إن تفسير من التابعين صاحب ابن عمر لأخدمه في الحج أو في السفر فكان يخدمني وكان المتعبدون من الأئمة متعبدون المتعبدون كعمر بن عبد القيس وعمر بن فرقد وغيرهم كانوا يشتريطون على أكوانين في السفر القيام بالخدمة الإحسان. وكان كذلك ابراهيم ابن نفسه رحمه الله تعالى يشترط الخدمة والأزاب يجد من يقوم بغسل ثيابي يقول لا هذا من شرطي يأخذ ثيابه لأخيه ليغسلها له وذلك الإحسان جينته تلك قصة التي ذكرناها ونذكرها وهي قصة هذا العباد البكاء بوهيم ذلك بوهيم العجلي الذي صاحب ذلك التاجر الموسى في سفر الحج كان هناك تاجر يريد أن يصحب أحدا لنسافر معه فدله رجل على بوهيم ذلك العباد المسكين الزاهد البكاء لما ذهب إلى الحد رجع جاء هذا الرجل الذي رفق بينهما فبدأ بالتاجر قال له كيف رأيت صاحبك قال والله ما أظن أن في الخلق مثله وفيش فيش ما ظنش حد كده لقد كان هذا يوسع علي في النفق وهو مؤسر وأنا موسر وكان يخدمني وهو شيخ ضعيف وأنا شاب وكان يطبخ لي وهو صائم وأنا مفتر والمقصود هو بر الحج كان يخدمني ويوسع علي في النفقة ويطبخ وهو صائم وهو شيخ ضعيف وهو معسر لا مال له أو ماله قليل ذلك هو الإحسان يقول له وماذا فعلت في بكائه وماذا كلما ذهب مجرد أن خرجوا إلى رحلة الحج أخذ يبكي تنغص التاجر قال سينغص علي الرحلة قال والله علّفت هذا البكاء وشرب حبوب قلبي فكان إذا بكى بكيت معه حتى تعز بنضو فق حتى علفهم كذلك البكاء فكان إذا سمعونا نبكي بكوا وقالوا من الذي جعلهم يبكون يعني من الذي جعلوا يبكون ولا نبكي والنصير واحد من الذي جعلهم أولى بالبكاء منا ثم ذهب إلى بوهيم يسأل عن صاحب التاجر، انقلبت أحوال التاجر كما ترون، قال الله خير خير رفيق، كان كثير كسير الذكر لله تعالى، طويل القراء للقرآن الكريم، سريع الدماء، متحمل لهفوات الرفيق، انظر انقلبت أحوال التاجر الذي خاف أن تتم غص عليه الرحلة إلى هذا الحال. وصار في سكتة الأولياء التي رأى ذلك المتعبد عليها البكاء فيها مقصدنا من كل ذلك وهو الإحسان كان ابن المبارك شيخ الإسلام والمسلمين في عصره الذي كان يقول إمام المحدثين في ليت لي عمري كله ليت لي عمري كله بسنة من عمر عبد الله بن المبارك ما أقدر ولا على ثلاثة أيام من أيامه رضي الله عنه مجمعين كان إذا أراد السفر إلى الحج من بلده مر ما في أفغانستان الآن. ينادي على أصحابه من أراد سفر الحج يجتمعون فيأخذ منهم نفقاتهم ويضعه في صندوق وما يذهبون للحج وكان يطعم أصحابه أطيب الطعام وهو صائم حتى إذا قضوا مناسكهم وأرادوا شراء الهدايا والتعف لأهلهم اشتراها لهم حتى إذا رجعوا إلى مر عمل لهم الوليما كما يقول صنع طعاما وجمعهم عليه فلما أكلوا أتى بالصندوق وفتحه وأخذ كل واحد النفقة التي دفع هذه قصص طرورة يتحقق المؤمنون بأشواق هذا المعنى من أعمال الإيمان وهو الإحسان وحسن الصحبة والبرج والتلطف والبز إخوانه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الدينار الذي تصرف دينارا تصرفه على الدينار الذي تصرفه على أهلك أو على عبدك مملوكك أو على إخوانك في الله تعالى أو على دبتك في سبيل الله تعالى فمن أعظم هذه الدينار التي ذكر النبي هو أن يصرفه على إخوانه في سبيل الله ليس المقصود أن ينتظر كل أحد من إخوانه أن يفعل له ذلك لا ليس المقصود الشارع أن ينتظر أحد من أحد شيئا لا إنه المقصود كيف يكون كل أحد هو المسارع هو السابق لو كان مؤسرا يقول ينفق علي وهو مؤسر وأنا مؤسر إذا لم يتخلق المرء بهذه الأخلاق من الإحسان والبزل وإخراج شح النفس والنساء إلى خير الناس ونفعهم وتحمل الأذى ولا يجعل هذا الإحسان مرتبطا بإساءاتهم فإن أساء منع إحسانه أو إن أحسنه استمر معه ثم يقول قد فعلت له وفعلت وفعلت ثم جاء هذا اليوم فإذا بهم يتنكرون لي ولا يسألون فيه ولا يواسونني ولا يزورونني ولا كذا ولا كذا ليس هذا من الإخلاص في شيء، إنما هو إنما هو يتعامل في السراء والضراء كما ذكر الله تعالى منفقون من في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا لم يتخلق المسلمون بهذه الأخلاق فهم بعيدون عن مرتبة هذا البر. لقد ذكرنا أن هذه مراتب لابد أن يرتفع عنها المرء المرتبة الأولى وهي المرتبة التي هي أقل من مرتبة البيض وهي التي قال فيها النبي لا تباغض ولا تدابار ولا تحاسد المسلم يأخذ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب ابنائه من الش من الشدة أن يحقر أخاه المسلم إلى آخره هذه درجة الدنيا ونحن لم نتعديها بعد قال لا تنجاشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يغترب بعضكم بعض ولا يسيء به الضل ولا ولا ولا كل هذه المعاني سنذكرها في الرفس والفصوق والعصيان إنما نشير إليها الآن ونذكرها إن شاء الله تعالى نشير إليها الآن لأنها الحد الأدنى الذي نزل إليه كيف تكلمه على بر يمكن أن يوصلها إلى الحج يمكن أن يكون بيه مشتاقا إلى بيت ربي وتتحقق به أشفاق الإيمان وأشفاق الصلاة والعبادة وأشفاق الأخلاق الحسنة التي سنشير إليها في البر حصود الخلق لذلك كان من أعمال الإيمان أن يسعى بشدة ساقيه أو بسلعة ساقيه مع الملهوف أو أن يحمل بشدة ساعديه مع المستغيث أو أن يحمل الكذف أو أن يصنع بآخر أو أن يهديها الطريق لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم أدنى أعمال البر ليتميزها المرء ولا يحقر من أعمال البر شيئا قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي لكاتشوالكوين تونت الدين ولا أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولا أن تعطي صلة الحبل الحبل نربط بالعربية نربط بالمراتب نامل ولا أن تعطي صلة الحب أو أن تعطي شسعا معك أو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم أو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه أو أن تلقى أخاك فتسلم عليه أو أن تؤنس الوحشان في الأرض قد ذكرناها من قبل فلما بين هذه الأعمال من أعمال معروف معالم معاني كثيرة أو معاميا كثيرة ولاها أن لا يحقر شيء. المعروف شيئا لأنه قال إذا لم أجد ما أصنع ليس ما أعطيه ولا أستطيع أن أحمل أحدا على دبته أن يحمل له متاعه يعني شل شنطه على سيارته ولا أن يسير في قضاء حاجته ولا أن يفعل شيئا من ذلك ماذا يفعل؟ قال أن تكفى ذاك فذلك صدقه على نفسك منه هذه صدقه على نفسك منك لذلك قال أفضل الأعمال إدخال السرور على المسل أن تطعم جوعته أن تغاري سواته أن تقوم له بخدمة لذلك أقول أنه صلى الله عليه وسلم السعي في مصلحة أخي أو في شغل أخي خير له من أن يعتكف في مسجد هذا عشر سنين قال ألم تعلم أن سعيك في مصلحة أخيك خير لك من حجة من بعد حجة الحديث الأول صحيح والثاني من كلام الحسن رضي الله عنه فتلك هي أفضل الأعمال في الجزء الأول من الإحسان التي تحمل النار على التعاطف والتآلف والتلطف والبر والتكافر والتعاون وإثار الخلق على نفسه أو أن يحب له ما يحب لنفسه لا يكون امرأة مؤمنا برا بغيرها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وانتجعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه ومهاته المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صلى على تعالى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذن الجزء الأول من البر الذي به يبر الحج وهو الإحسان لا بد أن ينظر المرء فيه إلى تلك المعاني وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه والأمر التالي وهو الأعلى وهو ليس مطلوبا وإن كان متحققا حتى لا يظن الناس أن القرآن يتكلم على غير واقع لا وهو ويصرون على أنفسهم ولو كان بهم فساصه ليسوا يبصرون على أنفسهم ومعهم أموالهم وصحتهم وجهدهم ووقتهم لا ولو كان بهم خصاصة يعني أشد الاحتياج والفقرة والمسكنة أو غيرها مما تحمله الكلمة من معاني حدث ذلك والله تعالى وصفهم ومدحاهم لأن يظن الظلام أن ذلك ليس في محل الحدوث في هذا العالم لا قد حدث لذلك لا يحمل يرع على هذه الأمور إلا تلك الأشواق التي ذكرنا والأمر التالي الذي يحمل المرع على هذه المسائل وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السياق والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه عندما قال من فرج الرجع مؤمن كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامة ومن نفس ع مؤمن في الدنيا نفس الله عنه في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمن ستره الله إلى أخير الحديث قال ومن كان والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فلا يظن العبد أنه يبذل نالا أو وقتا أو جهدا ويضيع عليه كل لذلك لا يبخل المرء بشيء من ذلك ومن بخل إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء ويكفيه أن الله تعالى قد هيأ له ذلك الأجر وذلك الثواب حتى يكون الله تعالى في عونه وما الذي يجعله يقصر إذن يقول ليس هناك وقت وليس هناك مال وليس هناك كذا وليس لا أعلام المعروف قد بدأ بأحقر الأعمال التي راه المرء إلى أعلىها، فلم يبق لمعتز العزت في أن يقوم بأعمال البر حتى يكون برا، لأن الله تعالى قد فتح طريق لكل أحد ليكون برا، فلا بد لكل أحد أن تكون عنده الأسباب قد هياه الله له ليكون برا، لا يستطيع أحد أن يقول لا أستطيع. لأن الله تعالى هي أسباب البر لكل أحد لذلك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه كل هذه المسائل أن يتحقق لا تتحقق لا يتحقق بر ولا غير بر لا في الحج ولا بعد الحج لذلك هذا العون الأمر الذي ينظر فيه لنظر مرة أخرى أنه ما كان في شغل أخيه كان الله في شغله سبحانه وتعالى ولا بذل شيئا إلا وآطي خيرا منه في الدنيا والآخرة إلا نفس عنه به إلا فرج عنه به كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك المرء يكون مسرورا ومعطبطا أن يسر الله له طريقا يرى فيه هذا الحال يرى فيه عون الله أن يسر له شخصا لذلك أن يسر له عملا من تلك الأعمال التي يكون الله تعالى بسببها في عونه ويكون الله تعالى بسببها في قضاء حاجته في تفريج كرب الآخرة قبل كرب الدنيا حتى لو تفرج كرب الدنيا فإن كرب الآخرة هي الأهاني التي يسعى إليها المرء في هذه الحياة الدنيا هو لماذا يسعى إلا أن يسعى في تفريج الكربات الآخرة المحيقة حينئذ لذلك المقصر إنما هو مقصر في حق نفسه لا شوق له لا أسباب له لا حول ولا قوة إلا بالله أعمال الضغئين ينبغي من الآن أن يتفكر فيها المرء وأن لا يعتذر بوقت وجود أو مال أو بأي عمل ممكن أن يأتيه عالما أن ذلك كله يكون به الله جل وعلا في عونه وفي شغله سبحانه وتعالى ويزيده سبحانه وتعالى من ذلك لذلك قال النفقة في الحج يعني الحج قالوا بزل اطعام الطعام من ايه من بر الحج عن مطعام الطعام قال نفقت في الحج بسبعمائة نفقة دارها بسبعمائة دارها يعني لك عند الله تعالى إلا أضعاف كثيرة و حاج قط إن أعمال البر هذه إذا لا يفتقر بها أحد وإنما يعتني بها من يطلب ذلك أو من يففق بمعنى أداء وفق الله تعالى لذلك لا أود نستكمل الكلام لكن انتهى الوقت الله وغفر لنا والحمد وعافنا وغف عنا وتغلى أمرنا ورحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا من مرضك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم مهما يئلنا من امرنا بشد او لما ما تحب وترضى بنوفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وما يقوم الحساب